فاجعل مجتمعنا عاية حصل الختام وعطي لاما قد فألنا من عطايا كالساني من عطايا بابا جور التامي مثل اوسني ما وائلها في كريم اواح منا بلقاى للانا مى دا تدير الامور تعوانا من مرضاتي يا من صلاتي Sacrific энергomenUS <laughs> morally فاجعل مجتمعنا وعية حصن الختام وعطنانا قد سألنا من عطايا كالسام من, من عطايا كالسام ye shami Alhamdulillah Alhamdulillah He does to your Sampul So